إن تستفلحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين أولوا منكم خاصه وعلموا أن الله شديد العقاب